والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد غل ضل غلا بعيدا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 الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وَذِنَّ الذَّرَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْإِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَقَالُوا بِهَا أَنْإِذَا سَمِعْتُمْ مَعَهُمْ حَتَّى يَأْوَى فِى حَدِيثٍ وَيْرٍ إِنَّكُمْ مِثْلُهُمْ اللَّهُمَّ جَامِعَ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جميعا.